يا ايها الناس اتقوا ربكم انزل زلزله الساعه شيئا عويما يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما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 ிபி அன்ன ஊம்தவல்ல உப அன்னகுளவிஸ்தாய வைபில் மினல் பஅசி ஃபின்னா khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min alaqatin thumma min مِنْ خَلَقَتْ وَغَيْرِ مُخَلَّقَتٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْكُمْ مَن يُرَدَّ دو الى ان ذلل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء واثر الارض امده فاذا انزلنا عليها المن تَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ